وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فَوْزًا عَظِيمًا سؤال أي ذنب من الذنوب فيه إذان من الله بحرب لمن يتعامل فيه وأي ذنب من الذنوب أدنى كأتيان الرجل أمه فإن الغيبة أعظم عند الله من إن الغيبة هي أربع ذنبع أليست خطيرة أليست خطيرة ردوا مشهد قصة عجيبة لكن رأيتها بنفسي وجدتهم واحد منهم ينكي تدلون بماذا النكتة قنبلة. قنبلة. قنبلة. قنبلة. قنبلة قنبلة قنبلة في جاه الله وملكوته مصير مصير, مصير. مصير. له هينا وهو عند الله عظيم تصرفات هل كلب رغيزك في اخباره قال هذا لا يهمك حمار ما في خير كلمة لو مزجت مماء البحر لمزجت بشدة نتنها وقبحها فجأة صرات طارة زكاة طارة صدحة طارة بره والدين طار يورق طارة كلش طار كلمة, كلمة تغز كلمة أم يزل بها إلى النار خسارة ليش ليش ليش والذين يؤدون المؤمنين المؤمنات بغير ما اتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإذما مبينا قبل الندم من يوم ما تسمع لكن ولا بس انحش اهرب أهرب يخي ولدي ما اغتابه خسارة كيف لعله كان يتكلم في ما لا يعني بس حقك كذا ومن مات قلبه قبل جسده فقد هلك عرفت ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم هناك اللحم خوي شو هناك اللحم اخوي حرمه عظيمه هناك لحم وهنا لحم ما. هناك لحم وهنا لحم ما. هناك لحم وهنا لحم اخواني سؤال اساله لنفسي واياكم من اللي ياكل لحم اخيه من الحيوانات من هو الكلب فلا تكونوا كالكلاب تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لساني حقي تشهد علي نعم لا أريد لساني أن يشهد عليه لا أريد أن أكون مفلسا من أعمالي أشكت وتطعى غيبة نعم الإيماء غيبة عظة رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع الصيام صيام القلب أولا عما حرم الله من غيبة ونميمه وحق وحسد وغل وشك وريبة وكذب